اَيَاتٌ لِقَوْمٍ يُطْنُ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنَ الرِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ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 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ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 مختلف یوم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 هذا ظَصَائِر لِ سِ وَهُدَ وَحْمَةُ لقَم يطِنُون أَم حَسبَ الذي نَجَتَ رَح السَّاتِأَ جَلَم كََّينَ آممَنُوا وَعملِل الصَّالِحاتِ سَو أَم حهُم وَم خَلَقَ الله السَّمواتِ وَأَبضَّ بِالحَبِّ وَلتُجَزَا كللّ نَفْس بِمَا كَسَبَت وَهُم لا يُظْلَُون أَفَأيتَ مَن التَّخَذَ إِلَهُ وَهُ وَأَضَلهُ الله علىعِلْ وَأَضَلهُ الله عَ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 چلو كل امتیاں جیس كل امتیاں تو دل كتاب سَنُسْخِرُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا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 بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَلَهُمْ سَيَأْتُونَ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ لَنَسْأَلَنَّكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرين